ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر يادرة وزر أخرى وَإِن تَدْرُوا مُطْقَنَةٌ إِلَٰهِ نَهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم قدورهم ويزيدهم من فضله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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكثير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا